بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن الآن مع الدرس في الحديث في الحديث العشرون وقد سبق معنا في الحديث التاسع عشر قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم متفكر فيها والحديث قد رواه ابن حبان في صحيح كما عرفنا واسناده صحيح على شرط مسلم وقد ورد الحديث تارة بلفظ لقد نزلت علي الليلة آية كما عند ابن حبان وتارة بلفظ لقد نزلت علي الليلة آيات كما عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتارة وقد أنزل علي هذه الليلة ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الالباب كما رواه القاسم الأصبغاني في الترغيب والترهيب و قد جاء أيضا في رواية قد أنزل علي الليلة إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله فقنا عذاب النار وهذا في فضائل القرآن للمستغفر عرفنا شرح الحديث وكيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لربه أما في الحديث الحديث العشرون عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على إثر سماء يعني مطر كانت من الليله فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا سقوط أو طلوع نجم كذا وكذا أو غياب نجم كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب رواه البخاري ومسلم كانت عبادة الكواكب نوعا من الانحراف الذي حدث في البشرية عن توحيد الله ونوعا من الكفر والشرك الذي طرأ عليها والشيطان يزين للبشر أشياء فمنها عبادة الأشياء الكثيرة والكواكب مثال أو عبادة ما ينفعهم يعبدونها لمنفعتها لهم مثلا الشمس القمر النجوم مثلا النجوم يستدلون بها على الاتجاهات وعلامات وبالنجم هم يهتدون ومن قديم ألقى الشيطان في نفوس بعض البشر اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية إذا طلع النجم الفلاني إذا غاب النجم الفلاني يموت عظيم يولد عظيم النجم هذا يؤثر في حروب يؤثر في ولادة يؤثر في رزق يؤثر في نزول مطر ونحو ذلك وأن النجم هذا يعني كائن له إرادة وفعل وتأثير وتحكم هذه الفكرة ألقاه الشيطان في نفوس بعض البشر قديما ولا زالت في الجاهليات تتوالى حتى كانت الجاهلية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأعداد من العرب عندهم هذه العقائد أن النجوم تؤثر في الأرض وتتحكم ولها أفعال وتخلق والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحارب اثار الجاهليه في نفوس أصحابه وفي نفوس الناس عموما وكان يستثمر الأحداث والمواقف لأجل ذلك في تربية الصحابة على العقيدة الصحيحة أو تصحيح خطأ يتعلق بالعقيدة أو التذكير بالآخرة أو التزهيد في الدنيا كما هو واضح من مواقفه عليه الصلاة والسلام في اغتنامه للأحداث في هذا يوم من الأيام في ليلة من الليالي نزل مطر في طريق السفر في الحديبية صباح اليوم التالي أصبح النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر بالصحابة وإذا بهم وإذا بهم يسمعون منه كلاما عجيبا مؤثرا قويا يروي عن رب عز, عز وجل هل تدرون ماذا قال ربكم لما صلى وأقبل على الناس قالوا الله ورسوله اعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر يعني في الصباح انقسموا إلى قسمين في الصباح انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر ما الأمر؟ ما الأمر؟ من قال مطرنا بفضل الله ورحمته على المطر الذي نزل في الليل الليلة السابقة من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن بالله كافر بالكوكب يعني لا يعتقد أن الكوكب تأثيرا ولا أن الكوكب ينزل المطر ولا أن الكوكب يتحكم في هذا وقد ذكر الله عز وجل هذه المسألة من مسائل توحيد الأربوبية وهو الذي ينزل الغيث وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فإذا من الذي ينزل الغيس؟ الله من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ الله من الذي ينبت الزرع؟ الله طيب من قال مطرنا بنوء كذا كان في ناس لما نزل المطر قالوا مطرنا بالنجم الفلاني بنوء كذا بطلوع النجم الفلاني على عادته في الجاهلية، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا مؤمن بالله مؤمن بالكوكب كافر بالله الذي يقول هذا، فصار الأمر إذن دائرا بينه، يعني فيها تفصيل مثلا من من قال. مطرنا بفضل الله ورحمته هذا موحد مؤمن بالله ومن قال مطرنا بنوء كذا ففي الحكم عليه في الحكم عليه تفصيل فإن كان يعتقد أن الكوكب او النجم يتصرف ينزل الغيثة يفعل ويفعل فهذا كافر مشرك بالله وشرك شرك أكبر لأنه اعتقد أن أشياء من الربوبيه يفعلها غير الله الربوبيه يعني ما هي أفعال الرب الخلق الرزق الإحياء، الإيمان، إنزال المطر، الشفاء، وهكذا. هذه أشياء من أفعال الربوبية إذا واحد اعتقد أن هناك كائنا أو مخلوقا يعني يمكنه أن يفعل ذلك أو يفعل هذا شيء من هذا شيء من هذا، فاحك أن هذا كفر أكبر مخرج عن ملة. طيب إذا قال أن المطر سبب وليس ينزل يعني المطر لا يخلق النجم لا يخلق المطر إذا اعتقد أن النجمة يؤثر ولا يفعل بذاته يعني أن المطر لا يفعل بذاته لكنه سبب في حصول النجم سبب في حصول المطر مرة أخرى من اعتقد أن النجمة أو الكوكب لا ينزل الغيث بذاته لا يتصرف من نفسه فينزل الغيث لكنه سبب والمنزل هو الله الفاعل هو الله والكوكب سبب فهذا شركه شرك أصغر واعتقاده حرام لأن, المط... لأن النجم ليس حتى سببا ليس النجم سببا في نزول المطر يعني الان لما تقول والله اسباب النزول ممكن تقول الشمس تبخر المياه من البحار ترتفع طبقات الجو تتكاثف تجتمع في السحاب الرياح تسوق السحب فتقول في أسباب يعني في أسباب الرياح السحاب لكن النجم اللي فوق ما علاقته؟ من الذي قال انه سبب؟ أين التسبب في الموضوع؟ أين التسبب؟ أين تسبب النجم او الكوكب في نزول المطر؟ ما هي العلاقة؟ ما في علاقة؟ ولذلك الذي يقول انا أقول إنه سبب وليس فاعلا بذاته نقول أنت لست كافرا خارجا عن الملة ولكنك ولكن عندك شرك اصغر لأنك جعلت ما ليس بسبب سببا شيء ما له علاقة بالموضوع أدخلته فيه وكل من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فهو شرك أصغر فمثلا من لبس حلقة أو خيطا لرفع البلاء أو دفعه ما حكمه؟ شرك أكبر اصغر حسب الاعتقاد إذا اعتقد أن هذه السوار السوار الطاقة وسميه ما مؤثر بنفسه من دون الله، فهو الذي يخلق الشفاء ويخلق العافية ويمنع كذا ويدفع كذا يرفع كذا، هذا شرك أكبر مخرج عن الله، نازع الله في تحذره بيه. وإن قال إن ثوار الطاقة ولا إن هذا يعني الخيط أو هذه الحلقة أو هذه التعويذة أو هذا المعلق أو القلادة سبب في دفع العين أو جلب الحظ فشرك شرك أصغر طبعا الشرك خطير أكبر ولا أصغر إن الله لا يغفر وإنشر كذلك إن الشرك لظلم عظيم لكن الأكبر مخرج عن الملة الأصغر يبقى في الملة يعني ما يخلط في النار لكن الأكبر يخرج في النار فاذا من قال ان هذه النجوم مؤثره بنفسها ترزق تمطر تفعل هذا شرك اكبر ومن قال انها سبب ولم يجعلها الشرع سببا ولا حتى الواقع وال التجربه والخبره والقدر ليست سببا اذا يكون شركا اصغر فاذا كان كلام القائل نسبة ايجاد شرك اكبر نسبة سبب شرك اصغر وقد جاء في حديث اخر لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر رواه مسلم لا عدوى ولا هامه ولا نوء ولا صفر علاقة بالموضوع في قوله ولا نوأة طيب لا عدوى يعني المرض لا يعدي بنفسه والذي يعدي الله عز وجل الذي يقدر العدوى ويخلق العدوى الله عز وجل ورود المريض على الصحيح واحتكاك به سبب للانتقال لكن المرض لا يعدي بنفسه المرض لا يخلق مرضا آخر هناك وفي الذات الأخرى في الشخص الآخر الجراثيم لا تخلق الفيروسات لا تخلق مرضا هذه أسباب وقد قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت والمعنى يمرضني لكن أدبا مع الله ما قال يمرضني قال وإذا مرضت فهو يشفيني يشفين فابراهيم الموحد لربه عليه السلام كلامه يمرضني يعني اذا مرضت يعني يمرضني ويشفيني فالمرض منه والشفاء منه والذي يميتني ثم يحييني فالموت من الاماتة منه والاحياء منه يطعمني ويسقيني ويرزقني كلها منه عز وجل طيب لا عدوى ولا هامة الهامة طائر يطير بالليل كانت العرب تتشاؤب به وبعضهم يقولون ان روح الميت تتحول إلى هذا الطائر فروحه تستصبح في هامة أو تصبح هامة طائر يطير وأن هذا اعتقاد باطل قال ولا نوء يعني لا نوء ينزل المطر ولا يتصرف ولا يؤثر في نزول المطر فلا تقول مطرنا بنوء كذا الجالي يقول مطرنا بنوء كذا طيب ولا صفر يعني لا تشاؤم بشهر صفر وكانت العرب تتشاؤم به أو فيه ولا يليه ولذلك لا تسافر ولا تبيع ولا تشتري ولا تتزوج في شار صفر مثلا عندهم إنه هذا شؤم كل اعتقادات جاهلية نفاها النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذا قول بعض الناس إذا أصابوا شيء سيء هذا من سوء الطالع وإذا حصل أمر سار قالوا هذا من حسن الطالع هذه تقرؤونها في بعض كلام الصحفيين مثلا بعض التعبيرات التي يكتبها بعض الناس يقولون من حسن الطالع كذا كذا من سوء الطالع كانت السياره تسير حسن الطالع وسوء الطالع ايش هذا الكلام طبعا بعض الناس يكتب ولا يدري ما يعرف يعني ما يتصور يعني لكن ال... لكن الكلام خطير لأن الطالع عندهم هو نجم الطالع في السماء فهذا على عادة العرب حسن الطالع وسوء الطالع ولذلك جاء في فدى ولجنة يحرم استعمال عبارتي حسن الطالع وسوء الطالع من حسن الطالع من سوء الطالع لأن فيهما نسبة التأثير نسبة التأثير في الحوادث الكونية حسناً أو سوءاً إلى المطالع نسبة التأثير في الحوادث الكونية إلى الطالع ما هي الطالع؟ النجم اللي يطلع وهذا النجم لا يملك نفسه شيئاً الله عز وجل هو الذي يطلعه وهو الذي يخفيه وهو الذي يسيره وهو الذي يصرفه وليس طلوع هذا الطالع سبباً في شقاء ولا في سعادة ولا في نحس ولا في خير كل بيد الله قال الله ألا له الخلق والأمر بيده الخير فإذا كان القائل يعتقد أن هذا الطالع فاعل بنفسه من دون الله شرك أكبر وإن قال هذا سبب شرك اصغر تقدم هذا في فتاوى اللجنة الدائمة في فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح قال عن هذه العبارة هذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك وذلك لأن الطالع والغارب ليس له تأثير في الحوادث الأرضية بل الأمر بيد الله سواء ولد الإنسان في هذا الطالع او في هذا الغارب او في أي وقت انتهى التنجيم من التنجيم محرم وقد قال عليه الصلاه والسلام من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أبو داود وابن وبالواجه وصحح النووي والعراقي والالباني وكذلك الشيخ الثامن تيميم رحمه الله الشوكاني والشيخ ابن باز رحمه الله هذا الحديث صححوا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ما المقصود علما من النجوم هل يعني يعني مثلا دراسه ابعاد النجوم ولادة النجم او سطوع النجم او تحركات النجوم هل هذا المحرم لا هذا ليس المحرم لكن من اقتبث علماً من النجوم المقصود به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع إذا طلع الشيء هذا سي... سيولد عظيم إذا طلع هذا سيموت عظيم إذا طلع هذا ستنشب حرب هذا إله الخسارة أو هذا خسارة هذا ربح هذا اعتقاد أن للنجوم أثر في الحوادث الأرضية ولا علاقة لهذا بهذا ابدا قال قتاده رحمه الله خلق الله هذه نجوم لثلاث جعلها زينة للسماء يعني لولا النجوم كانت سودة السماء كلها سودة ما فيها شيء موحشة مظلمة لكن فيها النجوم جميلة نجوم مرصعة ترصع السماء قال ورجوماً للشياطين فيرجم الله بها كل من يحاول استراق السمع وعلامات يهتد بها هذه الفائدة الثالثة مثل القطب الشمالي هذا إذا رأيه إذا التائه عرف الاتجاهات بس يعرف بس النجم القطبي هذا يعرف الجهات الأربعة خلاص أن يعرف هذا الشمال اذا هذا الجنوب وهذا شرق وهذا غربه وبالتالي يعرف أين يتوجه قال هذا فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به رواء البخاري معلقا بصيغة الجزم فإذا اعتقد أن النجوم والأجرام السماوية هي المدبرة الفاعلة تحيي، تميت، ترزق، تنطر تعقي، تمنع تشقي، تسعد كفر بإجماع المسلمين وإذا اعتقد شخص بأن الخالق المدبر هو الله ولكنه جعل هذه أسبابا فهذا شرك أصغر قال الشيخ سليمان تيسير العنج الحميد اختلف في تكثيره على قولين ما حكم الاستدلال بالنجوم على الجهات والأوقات جائز وقد يكون واجبا مثال لمعرفة القبلة إذا لم يكن له طريق إلا ذاك فيكون الاستدلال بالنجوم واجبا وعلامات وبالنجم هم يهتدون طيب لو قال واحد مثلا نريد أن نستعمل النجوم في الاستدلال على الأزمان إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع يعني في هذا الوقت عادة يعني مثلا يصير فيه سيول تنبت الأرض الفلاحون يزرعون شيء الفلاني الزروع الفلانية البذور الفلانية لا نقول لا بس خلاص هذا صار قضيه النوع الان ظرفا بس مجرد ان يقول هذا وقت الربيع وقت اذا كان طلع النجم الفلاني الان يشد الحر اذا طلع النجم الفلاني تهب الرياح اذا طلع النجم الفلاني الان وقت زراعه الثمار اشجار يعني النباتات الفلانيه وهكذا فهذا الاستدلال بها على الأزمان لا باس به كما في القول المفيد وكذلك الاستدلال بها على الأماكن كالشمال والجنوب والقبلة طيب مسألة اخرى ما حكم البحث في أحوال الطقس أوقات الكسوف والخسوف السحب علم السحب هذه علم السحب منخفضات الجوية الأرصاد الجوية التوقعات المناخية ما حكمه جائز بل مفيد بل قد ينقذ البلد من كوارث قد يكون سبب في نجاة ناس كثيرين إذا تم الاستعداد لكارثه تقلل الخسائر جداً ان يكون هناك يعني توقعات لكن توقعات علمية مو ضرب الغيب ضرب المندل لا مثلا يقولون في منخفض جوي هذا صحيح ترى منخفض مرتفع مرتفع مرتفع مرتفعات الجويه منخفضات الجوية فمثلا نقول هناك مرتفع منخفض حراري حرارة برودة جاي من سيبيريا كذا مدفية توجه حسب اتجاه الرياح حسب سرعة كذا حسب صور الآن بالأقمار الفضائية صور الأقمار الفضائية تقول إن هناك مثلا سحب ركامية تتجه المنطقة الفلانية متوقع نزول أمطار كذا هذه السحب من النوع كذا الفلاني مثلا في رياح عصير هنا هناك إعصار الآن تكون في عرض البحر على بعد كذا من اليابسة يسير بسرعة كذا يتوقع وصوله إلى المدينة الساحلية الفلانية في الوقت الفلاني خذوا حذركم سيكون مصحوما بأمطار ما تطلعوا من البيوت تحصنوا بكذا اعملوا كذا طيب. هذا هذه التوقعات المبنية على أسس علمية سرعة الرياح سرعة الإعصار مكان الإعصار اتجاه الإعصار الوقت المتوقع لوصوله الى المكان الفلاني هذه أشياء علمية ف هذه مفيدة والأخذ بها مفيد ومن الحكمة, ومن الحكمة والحكمة بالة المؤمن جاء في فتاوى لجن دائما قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب ويعرف بذلك كونه كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد بل هو غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم لكون يستطيع أن يعرف بسبب عادي وهو هذا العلم فمعروفة مثلا يعني حركة الأرض وحركة الشمس وحركة القمر وين يقع هذا في الظل كذا وهذه قائمة علم حساب المثلثات والمخروط والمخروطي والشكل ها يعني هذه بالحسابات الرياضية يعرف متى سيظهر يبدأ الكسوف أو الخسوف بالضبط، والوا جزئي ولا كلي، ومتى سيكون كليا ومتى سينقشع الكسوف وينتهي، ومتى، وفي أي بلد هنا وفي اي بلد هنا هذا كله بالحسابات، لأن الله جعل حركة الشمس والقمر والأرض كلها إيش حركة موزونة، يعني في مسارات محددة بدقة بدقة. انتقال الأفلاك هذا هذا من بديع صنع الله وهذا يستفيد منه العباد هذه المعلومات يستفيد منها العباد حتى ميلان محور الأرض له فوائد عظيمة ميلان محور الأرض وقالت اللجنة لا ينافي هذا أن يكون الكسوف الخسوف آية من آية الله يذكر الله بها عبادا يوم القيامة كيف سيذهب ضوء الشمس وضوء القمر نور الشمس وضوء القمر؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يمئذ أين المفر؟ فتاول اللجنة وجاء فيها أيضا معرفة الطقس أو توقع هبوب الرياح أو العواصف أو توقع نشوء السحاب أو نزول المطر بجاه مبني على معرفة سنن الله الكونية. فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم، فيصيب تارة ويخطئ أخرى، فتوى اللجنة الدائمة. لذلك ترى محيّن يقولون مثلا الفرصة مهيأة بمشيئة الله لسقوط أمطار، وبعدين كم ما تسقط. يتوقع كذا مو مو دائما يعني إذا أخبروا بشيء سيقع لا يمكن باخر لحظة تجي حاجة ما هي متوقعة وت تشير السحوب تفرقها قال الشيخ العثماني رحمه الله ليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فهذا ليس من الكهانة لأنه يدرك بالحساب وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في عشرين من برج الميزان مثلاً في الساعة كذا فهذا ليس من علم الغيب وكما يقولون أنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب هالي وهو نجم له ذنب طويل فهذا ليس من الكهانة في شيء لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب فكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلاً لا يعتبر من الغيب ولا لا يعتبر من علم الغيب ولا من الكهانة ايضا هل من الكهانه ما يخبر به مذيع نشرة أحوال جوية خلال 24 ساعة الجواب لا يقول الشيخ العثمين ليس كذلك لأنه ايضا يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم يعني في علم الأرصاد الجوية فيكون صالحا لأن يمطر أو لا يمطر ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقة الاستحاب نقول يوشك أن ينزل المطر فالمهم أن ما استند إلى شيء محسوس فليس من علم الغيب وإن كان بعض العام ما يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب يعني يقول الشيخ لا هذا الظن ليس بصحيح قال والشيء الذي يدرك بالحس انكاره قبيح يعني كيف واحد يرى شيء بعينه يعني يرى بعينه بعدين يقول لا ما ينكر يقول انكار ما استند الى الحس قبيح فالذي يعلم بالحس لا يمكن انكاره ولو ان احدا انكر مستندا بذلك الى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع بقول المفيد فاذا هذا التسرع حرام كذا يكتب البعض الناس يكذبوا بالشرع يقولون ايش فيها ليش طيب طيب إذا خلاص عرفنا الآن ما هو المحرم وما هو المباح ما هو الشرك الاكبر وما هو الشرك الأصغر طيب الحديث الحادي والعشرون قال الله تعالى يؤذيني بنؤذن يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار البخاري ومسلم وفي رواية لا تقول خيبة الدهر فإن الله هو الدهر زاد مسلم فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قضبتهما رواه البخاري ومسلم رأس الأدب مع الله تعظيمه وتوقيره ومن الأدب مع الله التأدب في الألفاظ وهذا ما أرشد إليه هذا الحديث بعدم سب الدهر فلا يقولن قائل يا خيبة الدهر ويا لغدر الزمان جار الزمان علي عضنا الدهر بنابه وكان من عادة أهل الجاهلية إذا اصابتهم شدة أو مكروه أضافوه إلى الدهر وسبوه وقالوا يا خيبة الدهر بؤسا للدهر وتبا للدهر ونحو ذلك فيسندون الأفعال إلى الدهر ويسبونه هذا الدهر عندما هو الفاعل وهو الخالق وهو الموجد وهو المتسبب في كل هذه المآسي والكوارث بينما الدهر مجرد ظرف ظرف زمان ما له دخل من قريب ولا من بعيد الله عز وجل هو الذي يفعله الذي يقدر كون هذا القدر حصل في الساعه الفلانيه الساعة الفلانية مالها ذنب كون المصيبة حصلت في اليوم الفلاني اليوم الفلاني ماله ذنب كون الخسارة حصلت في الشهر الفلاني الشهر الفلاني ماله ذنب وهكذا لكن أهل الجاهلية لا يفقهون يسندون هذه الشرور والكوارث والخسائر والمصائب إلى الدهر وإلى الزمان وإلى الساعة وإلى اليوم وإلى الشهر وإلى السنة فيلعنونها ويسبونها ويشتمونها ويقعون فيها وهذه الشتيمة معناها وراها عقيدة معناها أنه في عندهم اعتقاد أنه هذه الساعة وهذا اليوم هو اللي فعل ولا ليش يسبونه فإذا سبوه رجع السب على الخالق لهذا الدهر ولهذا اليوم ولهذه الساعة والمقدر لهذا الحدث فصار في ذلك أذية لله فهذا معنى قوله يؤذين ابن آدم يسب الدهر لأن سب الدهر سيرجع على في الحقيقة خالق الدهر لأن الدهر لا ذنب له ولا فعل له ولا تقدير له ولا مشيئة له مجرد ظرف ساعة الفلانيه ايش علاقة ما ذنبها ما فعلها ما تقديرها ما مشيئتها ازاي اليوم هذا ايش دخل الزمان هذا تكلم عنه الزمان والدهر والعصر ايش دخلها هل لها فعل هل لها تاثير هل لها تقدير هل لها مشيئه توجد توقع لا من الذي يوجد الله عز وجل فالدهر وهو الزمان لا فعل له بل هو مخلوق من مخلوقات الله يعني خرص الله عز وجل سير الليل والنهار وهذا الكلام في أعلام الحديث الخطابي ومعالم السنن والاستذكار ابن عبد البر وشرح السنن البغوي وتعليق النوية على صحيح مسلم وفتاوى شيخ الإسلام تفتير من كثير إذا رجعنا إلى أشعار العرب في الجاهلية سنجد يعني طوام من هذا يعني مثلا يقول عن تراه بن شداد يقول دهتني صروف الدهر وانتشب الغدر ومن ذا الذي في الناس يصف له الدهر وامتد التأثير إلى بعض المسلمين بعد ذلك فيهم لوثات من الجاهلية حتى قال أحدهم غدر الزمان بنا ففرق بيننا إن الزمان بأهله غدار هذا ابن عنين ويقول أحد المعاصرين اطيمش يقول لا تأمنن غدر الزمان العادي من بعد نازلة بخير عمادي هيهات أن يصفو الزمان وخلقه سقم الكرام وصحه الأوغادي عاد الكرام من الأنام كأنه والحجف قد كان على معادي شلت يد الدهر شلت يد الدهر الخاوني فإنها ذهبت من العلياء بالأمجاد شوف شلت يد الدهر الخاوني ما سوى الدهر ما سوى لك ما دخله فقال أحد الشعراء الأفاضل يرد على هؤلاء يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره كم كافر أمواله جمة تزداد اضعافا على كفره الله يرزقه ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره وقال أيضا شاعر آخر في الرد عليهم فما الدهر بالجاني لشيء لحينه يعني هلاكه ولا جالب البلوى فلا تشتم الدهر ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معشر يجعل مياسيرهم عسرا قال ابن القيم رحمه الله في مفاسد سب الدهر فيها ثلاث مفاسد عظيمة إحدى سب من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسبه أولى بالذم منه الثانية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر واعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق الفرمان ويعد بعضهم الدهر من أظرم الظلمة ولهم في ذلك أشعار كثيرة جدا ويقول القيم وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه الثالثة ان السب منهم انما يقع على من فعل هذه الافعال وهو الله عز وجل التي لو اتبع الحق فيها اهواءهم لفسدت السماوات والارض واذا وافقت اهواءهم حمدوا الدهر واثنوا عليه يعني لو جاء ما يطيب الدهر ما احسن الزمان وراح بدل السب يحمدونه وما له, ما له فعل لا في السراء ولا في الضراء وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل والدار ليس له من أمر شيء فمثبتهم للدهر مثبتهم لله عز وجل ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في هذا الحديث فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهم إما سبه لله والشرك به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وأن أن الله وحده وهو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله انتهى من زاد المعاد متضرف طبعاً نحن الآن في جانب تعظيم الله ففي الحديث الماضي من تعظيم الله مطرنا بفضل الله ورحمته ما ينافي تعظيم الله مطرنا بنوع كذا وكذا وفي هذا الحديث مما ينافي تعظيم الله سب الدهر ومن تعظيم الله الاعتقاد ان الله هو المقدر والخالق لكل الأشياء بل حتى الزمن والدهر الله خالقه فالله خالق الظرف وما يحدث فيه خالق الزمن وخالق المكان وخالق ما يحدث في الزمن وفي المكان سبحانه هذا من تعظيم الله طيب قوله يؤذيني بن آدم يؤذيني الأذية هل معناها أن هناك ضرر يلحق بالله عز وجل لا الأذية مثل الشتيمة الآن الذين يسبون الله هم؟ الذين يسبون الله هذه في اللغة سب الله أذية اذى بس ما هو معناها أنه يتضرر من أذاهم لا، <تصفيق> قوله يذين ابن آدم هذه الأذية ما يلحقونه بالله من الشتم والتنقيص لكن لا تضر الله ابدا فالله أثبت أنهم يؤذونه كما في القرآن إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا لكن أذية الله لا يلحقه بها ضر ولا يمكن للمخلوق أن يبلغ أن يضر الله شيئا كما قال الله لن يضر الله شيئا وقال ومن ينقلب على عاقبي فلن يضر الله شيئا وفي الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فلو واحد عبد الله طيلة حياته ما ينفع الله بشيء ولو واحد سب الله طيلة حياته ما يضر الله بشيء هي أسمى في اللغه أذية لكن لا يعني أن الأذية تؤثر في من يؤذى يعني بالنسبة لله ما في اي ضرر نحن ممكن نتاثر اذا واحد اذانا نتاثر نفسيا ماديا جسديا يعني ممكن لكن الله عز وجل مهما اذوه ما يضره مهما اذوه لن يضره ولا يضرنا قال وانا الدهر ايش يعني انا الدهر هل من اسماء الله الدهر هل الدهر هو الله الدار هو الزمان جملة انا الدهر اعتبرها انت اعتبرها ايش طيب اصبروا عليه هي راح تجي اعتبرها من المشتبهات الان مو في القران في في مخصص شرعيه محكمات ومشتبهات المشتبهات اعتبر يعني على خلينا نقول يعني من المشتبهات ما الذي ما هو موقف المشتبهات ان نفسرها بالمحكمات الواضحات المشتبهات اللي هي يعني التي التي تحتمل اكثر من معنى غير واضحه للعامة الناس طب ما الذي يفسرها ما بعدها قال وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار. إذن ايش تفسير أنا الدهر؟ أقلب الليلة والنهار. يعني وأنا الدهر أقلبه وأنا الدهر أصرفه. يعني في تقديم وتاخير وأنا أصرف الدهر وأنا أقلب الدهر. بس هي جات في العبارة هنا وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار. خلاص. وانا الدهر بيد الأمر اقلب الليل والنهار فتفسير انا الدهر بيد الأمر اقلب الليل والنهار هذا معناه إذا أنا الدهر يعني مدبر الدهر مصرف الدهر وتلك الايام نداولها بين الناس ولذلك فسره بقول بعد ما يعني اعتبر أن هذه جملة كذا متشابه وإذ بتفسير جايك في العبارات والجمل التي بعدها يعني مو متروكه مو متروكين في الحيرة لا لا مفسرة بيد الأمر يقلب الليل والنهر فليس الدهر من أسماء الله وإن ذهب إلى بعض ذلك بعضهم لكن أو إن ذهب إلى ذلك بعضهم لكن هذا مرجوح وليس بالصحيح الدهر ليس من أسماء الله لكن معناه أنه يقلب الدهر ويصرفه طيب سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أن يقصد به الخبر المحض دون اللوم. مثل يقول تعبنا من شدة الحر، تعبنا من شدة الآذان البرد. لا بأس. قال اللوط عليه السلام هذا يوم عصيب. هذا مجرد وصف يوم عصيب. يعني انه فيه شديد علينا. مثل يقول هذا يوم بارد، هذا يوم حار. هذا صحيح. صحيح. يوم حار ونحر... اليوم اليوم حنا الان في شهر شدة الحار لو قال واحد اليوم هذا يوم حار كان اليوم حر شديد جدا فيها شيء لا ما هذا وصف انا الان اصف اليوم انه يوم حار لانه من ايام الصيف وانا صادق ما سبيت الدهر انا وصفت اليوم انه في حراره شديده وصفت الشهر هذا انه شهر بارد شتاء ثلج مطر وما أشبه ذلك قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب الثاني أن يسب إذن هذه جائزة الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل هو الذي يقلب الأمور هذا شرك اكبر وكفر عظيم الثالث أن يسب الدهر ما يعتقد أن الدهر هو الفاعل ويعتقد أن الله هو الفاعل ويقول أن الدهر هو ظرف حدوث الأشياء إذا لماذا تسب أنت الآن لست كافرا ماذا تعتقد أن الله هو الفاعل والدهر لا يفعل طيب لا يعني لا تكفر لكن ترى فعلك محرم وفعلك ما في تعظيم لله بل فعلك يؤدي إلى يؤدي إلى أي يؤدي إله. يؤدي إلى شيء خطير فأنت لست مشركًا كافرًا، لكن ترى فعلك يؤدي إلى يعني شيء عبارة خطيرة، يؤدي إلى سب الله. ليس هو سب الله، لكن يؤدي إلى في فرق، يؤدي إلى سب الله. لأن في الحقيقة يعود على الله سب العين، الله الدهر ما لزم. فاعترح على مين؟ الشتين هذه تعود على من؟ على الفاعل الحقيقي. من هو الفاعل الحقيقي والله عز وجل القائل لا يقول أنا أقصد الله عز وجل لكن نقول انتبه يا أخي انتبه وتب إلى الله وأمسك لسانك ولا تتكلم بهالكلام ترى هذا الكلام نتيجة خطيرة مؤدى خطير هذا طيب وبهذا وصلنا إلى الحديث الثاني الحديث الثاني والعشرون بإذن الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد